أعوذ بالله يا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أذنح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللبو معرضون والذين هم للسكاة فاعلون والذين هم لفراجهم حافرون فجمَا ملَ جََمم فَرَِّهُ ثم خلقنا النطفة علقا فخلقنا العلقة مضغا فخلقنا النطفة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالق ثم إنكم بعد ذلك نميتون ثم إنكم وإنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع قرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء من قدر فأسكنناه في الأرض وإنا على به نقادرون فأنا لكم به جَنَّاتٍ وأعناق وأعناق لَّكُمْ بِجَنَّاتٍ من نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا تَوَاجِهُ كَثِيرَةٌ وَمِن ثَمَرَاتٍ تُنْهَوْنَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سِينِينَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا وَ لكم في الأنعان العبرة نسديكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا موحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله فقال يا قوم الله ما خيره أفلا تتقون فقال المنأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله ولو شاء فتربصوا به حتى أخير إن هو إلا رجل مني جنة فتربصوا به حتى أخير قال رب صني بما تكذبون فأوحينا إليه أن اسمعي كلك بأعيننا, اسمع بأعيننا ووحينا فإذا أسكب فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمت وما آمن معه إلا قليل فأوحينا إليه أن استعي الفلك بأعيننا ووحينا جاء أمرنا وفاردت النور فاسكب فاسلت فيها من كل زوجين اثنين وأهلك وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذي أظنبوا إنهم مضربون فإذا استويت أنت ونمعت على الفلك فقل الحمد لله فقل وَالرَّحْمَنِ هَٰذَا النَّزْلُ مُبَارَكٌ وَأَنْتَ خَيْرُ النَّازِلِينَ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ إِن فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٌ وَإِنْ كُنْتُمْ تَتَفَكَّرُونَ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِ الْقُرُونَ فَأَوْحَيْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ إِنْ حَمِدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ وَيُرْهِبُونَ أَفَلَا تَتَّقُونَ وَقَالُوا إِنَّا لَمِنْ قَوْمِكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا إِنَّا لَمِنْ قَوْمِكُمْ وأتردناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون, يأكل مما تأكلون لي ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا اننكم ان كن خاسرون اي يعينكم ان كن الى التراب وكنت ترابا وعظاما ان انتم مخروتون اي يعينكم ان كن الى التراب وكنت ترابا, ترابا وعظاما ان هيهات هيهات لما توعدون إني إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إما رجل يفترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال للن لا يسمن نادين ففاضت كن صيحه فاغرمت والصيحه بالحق فجعلناهم غثاء فجعلناهم رثاء فبعدا للقوم الغالين ثم انشئناهم بعدي القرون الاخرين ما تسبق لها وما يستحرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة الرسول ما كبرون فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا بآياتنا وسلطان قبير إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أهبر بشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذوهما فكانوا من المملكين ولقد ماتين كِتَابًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا مِن أَمْرِهَا آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قُرًى وَدَعِينَا يَعْقُوبُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿2﴾ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ به من مال وبدين نسالع لهم في <تصفيق> الخضرات من and she's هُنَّا نَعْمَلُ حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِينَ بِالْعَذَابِ حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتَثِجِّينَ لا إِذًا يَجْأَرُونَ مَا تَجَأَرُ اليوم إنكم من لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أحقالكم تنكصون مستكبرين للنسان را تهجرون أفلم يتدبر القول أرجاه ما لم يأتي آبا هم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كالمون ولو اتبع الحق أهواءهم لفتد السماوات والأرض في جن فهم على ذكرهم محرمون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يقبلون بالآخرة وإن الذين لا يقبلون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رمناهم وكشفناها بهم من ضر لنجوا لنجوا في طبيانهم يعمقون ولقد أخذناهم من عذاب ولقد أخذناهم من عذاب فما استكانوا لربهم, فما استكانوا لربهم ذو حتى اذا فتحنا عليهم بابا عذاب شديد حتى اذا فتحنا عليهم بابا ماعنا شديد اليهم فيه مجلسون وهو الذي انشأ لكم السمع والبصر والافكار قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأتم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنمر أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأرض لقد عدنا نحن وآباؤنا لقد عدنا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا من هذا يَقُولُونَ لَن نَّؤْمِنَ قُل أَفَلَا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 فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم مقادرون إدفع بالمتيني أحسن السنئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون Oh